من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نطرق الآيات ثم هم يطلقون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو, جهرة بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرتلين إلا مبشرين ومن دليل فمن امن واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا باياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفتكون الا اقول لكم عن غدائي الله ولا اعلم الغيب ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك إن التبع إلا ما يُحَالَ إليه قُل هَلْ يَسْتَوِ الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَتَرُونَ وَأَنْظَرْهِ الَّذِينَ يَقَاعُونَ أَيْ يُحْشَرُونَ إِلَى رَبِّهِمْ ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع إلا علهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغدات والعشرين يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتطردهم فتكون من الضالين